وما ننزله إلا بقدر معلوم وأغسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه فأسقينا وما أنتم له بخازن وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون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 والجن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنوم فَإِذَا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأضرني إلى يومبعث قال فإنك من المضرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم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 وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف دَخَلُوا عَلَيْهِ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك عليم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 قالوا اننا ارسلنا الى قوم مجرمين قالوا اننا اسلنا الى قوم مجرمين الا اللوط ان لم ننجوهم اجمعين ان لم ننجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين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 قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخذون قالوا اولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين لامرك انهم لفي سكرتهم يعمهون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 وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أَصْحَابُ الحجر المرسلين وآتيناهم آيَاتِنَا فكانوا عنها مُعْرِضِينَ وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمِنِينَ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 ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أسواكا منهم ولا تحزن عليهم, ولا تحزن عليهم واضفق جناحك للمؤمنين أقول إن في الذين يرغبون كما آثرنا على المقتسمين الذين جهلوا القرآن عظيم فاوربك لنستلنهم اجمعين فوربك اجمعين أصدع بما تؤمنه وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يطيب صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين